السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا وصلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك أجمعين أما بعد فإننا أوشكنا أن ندخل في أيام المغفرة العشر الأول أوشكوا على النهاية أوله رحمة أوصته مغفرة آخره عتق من النار نرجو أن نكون من عتقاء هذا الشهر يا رب العالم درسنا اليوم لا بد أن يعيه كل مسلم درس هام بالنسبة لنا كمسلمين وخاصة إذا كنا سنتحدث عن دستور المسلمين سمعتم كثيرا كلاما عن القرآن ولكني أقول لكم أن قرآن الله وكتابه المبين الموجود بين دفتي المصحط المبدوء بالفاتحة المختوم بسورة الناس والذي يحتوي على ستة آلاف وثلاثمائة وثمان وستين آية عشر ثورة هذا القرآن هو الكتاب الوحيد الذي نزل على خاتم الأنبياء والمرسلين مفرقا اي مجزأا اي كان ينزل كل خمس ايات لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه انزل القرآن على نبيكم خمس ايات خمس ايات فاحفظوه خمسا خمسا فاحفظوه خمسا خمسة فاحفظوه خمسا خمسة يعني إذا أردت أن تحفظ القرآن كما أنزل فتحفظه خمسا خمسا كل خمس آيات مع بعضه هو الكتاب الوحيد الذي نزل مفرقا مجزئا باقي الكتب نزلت دفعة واحدة الكتب التي نزلت على شيس بن آد ثم بعد ذلك صحف إبراهيم ثم صحف موسى ثم التوراة ثم الزبور ثم الإنجيل هذه الكتب كلها نزلت مرة واحدة لماذا؟ لأنها كانت عبارة عن بعض القطط وبعض حكايات السابقين وبعض الحكم بس كان هذا هو الموجود في الكتب السابقة تبدأ بتوحيد الله ثم بعد ذلك تذكر بعض القصص القديمة وكذا وكذا وكذا اما القرآن فلم ينزل جفعة واحدة الا هينما نزل من السماوات العلى او من اللوح المحفوم الى السماء الدنيا لقول الله تعالى انا انزلناه في ليلة القبر اما قول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء أنزلناه قلت لكم أن هذا شيء يجب أن نعيه جميعا كمسلمين أنزلناه فرق بين الإنزال والتنزيل الإنزال يعني ينزل الشيء مرة واحدة ينزل الشيء مرة واحدة أنزلناه في ليلة القبر يعني نزل جملة في ليلة القبر من السماوات العلاء أو من النوح المعظوظ إلى السماء الدنيا ثم بعد ذلك بدأ نزوله مفرقا لماذا لماذا نزل أجزاء ومفرق لماذا لأن الأحداث ستتجدد هذه واحدة الأمر الثاني أن الله يعلم أن الناس سيسألون النبل سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين وثم بعد ذلك هناك رد على الكفار حينما يتهمون الرسول أو يتهمون الرسالة أو يتهمون إله الرسول أيضا كانوا يتهمون الله والعياذ بالله فكانت تنزل الآيات ردا عليهم ثم بعد ذلك كانت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل ينزل عليه بين الحين والحين وبين الحين والحين وهذه مجاً للنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن للأنبياء السابقين لأن الأنبياء السابقين نزل عليه الكتاب مسرة واحدة يعني نزل عليهم جبريل بالكتاب مرة واحدة وقبل الأرض أما النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه جبريل يتجوز أن ينزل عليه في اليوم مرة ومرتان وثلاث فكان هذا استئناس للنبي صلى الله عليه وسلم بأن خبر السماء معه بصفة مستمرة يأتي ويسألونك يقول قل يا محمد ويسألونك قل يستفتونك قل يا محمد الأسئلة تأتي والسماء تسمع تعلمون في قصة الرجل الذي ظاهر من امرأته الذي ظهر من امراته خوله حينما اتت للنبي صلى الله عليه وسلم وشكت زوجها وقالت جعلت جسدي له وعاء وذري له سقاء له ولاولاده وعملت وعملت واعطيت واعطيت وقد كبرت وجعلني عليه كظهر أمه السيدة عائشة ليست يهمون القصة في قليل أو كثير المهم السيدة عائشة ماذا قالت قالت والله لقد كنت أراهما يعني ترى المرأة وهي تشكو للنبي ولم تسمع حرفا واحدا وسمعها الله من فوق سبع سماوات المرأة تهمش في النبي صلى الله عليه وسلم بقصتها والسماء تسمعها ويأتي الرد فورا سبحان الله إذن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الناس سيسألون يعلم أن هناك مشاكل ولا بد من الإجابة عنها ثم أيضا نزل مفرقا أي منجما وبحسب الأحداث مسألة مثل مسألة الخمر كما قلنا مرّا وراء وراء مرّا وراء مرّا إلى أنه الرمة موضوع الزنا أيضا كان موجودا كان يحرم شيئا فشيئا أيضا لأن الناس تعودوا هذا الرمة والناس كان يرابون وهذه كانت معاملتهم كان يحرم شيئا فشيئا إلى أن أتى قول الله تعالى وأحل الله البيعاء وحرم الربا خلاص قضي الأمر إذن القرآن كان ينزل مفرقا لهذه الأمور ونزل جملة واحدة ثم نزل مفصلا طيب هناك أمر عزيب أيضا في القرآن ويجب أن نعلمه ونعرفه جيدا وهو أن القرآن بدأ بصور للحمد لي الشكر وصور للثناح وصور بالتسبيح يعني كنذيه الله والمعجزة أن أول صورة في القرآن في التسبيح جاءت بأصل التسبيح لي سبحان سبحان الذي أسرى بعبية ثم بعد ذلك تأتي بالماضي سبح لله السورة التي بعدها يسبح لله كأنه بدأ بالمصدر يعني بأصل التسبيح والتنزيح ثم بعد ذلك بالماضي ثم بعد ذلك بالمضارع وفي النهاية سبح اسم ربك الأعلى بالأمر في النهاية أنه أتى بصغة بصيغ التنزيه كلها لله سبحانه وتعالى نعلم جميعا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب هو النبي الوحيد الذي كان لا يقرأ ولا يكتب جميع الأنبياء كانوا يقرأون ويكتبون لذلك الكتب التي نزلت عليهم نزلت جملة واحدة ونزلت بالمعنى يعني أن جبريل حينما ينزل يقول للنبي الله يقول لك كذا وكذا وكذا وكذا ويعدد عليه هذه الأشياء كلها فكان النبي من الأنبياء يقول لقومه بأسلوب وبكلام من عنده هو وأتباع النبي كانوا يذهبون إلى أطوامهم ويقولون للناس بلغتهم هم كان إذن بالمعنى أما القرآن فباللفظ ربما أحدكم يسأل ربما أحدكم يسأل لماذا تولى الله حفظ القرآن ولم يتولى حفظ الكتب القديمة كلها له القرآن إلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الكتب الأخرى لماذا لم تحفظ وحدث فيها تحريف ولاعب كثير الله سبحانه وتعالى لم ينزلها باللطل يعني بالكلمة من عند الله ليس كلام الله بالنص وإنما هو بالمعنى هذه واحدة الأمر الثاني أن الله عهد إلى الأمن أن تحفظ كتبها فلم تحفظ حرفوا الكلام يحرفون الكلمة عن موابع يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض حركوا كتبها لذلك الله سبحانه وتعالى قال أنا أعطيت الكتب للأمم السابقة واستأمنتهم عليها فلم يكونوا أمنا أن القرآن وهو الذي سيظل إلى يوم الدين وستظل شريعا إلى يوم الدين لا لائد فيه ولا تحريف ولا بد أن يحفظ كما هو لذلك كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم قال الذين كفروا قالوا ايه لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ليه القرآن مثل الكتب السابقة ما نزلش مرة واحدة ليه الله سبحانه وتعالى يأتي بالسبب بعدها ويقول لنثبت به فؤادك لنثبت به فؤادك يعني نخلي كلام قليل خمس آيات وبتحفظهم نأتي بعد كده الخمس آيات اللي بعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسرع أول ما يأتيه الوحي كان يردد الكلام وراه ورا الوحي ورا سيدنا جبريل فقال الله له ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما لا تعجل لنحن الله نحفظ القرآن احنا اللي نحفظ القرآن الحفظ من عندنا لا تعجل لا ترهق نفسك فأنك تردد الكلام وراء جبريل احنا لن نجعلك تنسى أبدا هذا الكتاب لأنه سيكون بسطورك وبسطور أمتك إلى يوم الدين وهكذا اذا القرآن الكريم القرآن الكريم له هذه الأشياء كلها وفيه ما ليس في الكتب حتى ان الامام النسفي يقول ان الكتب التي نزلت اللي هي المئة واربعة كتاب مية واربعة كتاب نزل من السمع على الانبياء قالوا ان عدد الرسل الذين ارسلوا الى الارض اربعة عشر الف رسول والأنبياء أربع وعشرون ألفا لماذا مدد الدنيا طويلة من أول, من أول آدم بدأ يرسل الرسل هنا رسول وهنا اثنين وهنا ثلاثة في القرية الوحدة وإن تعلموا ما ورد في سورة ياتين إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث يعني ثلاث أنبياء كانوا في بلد واحد في بلد واحدة ثلاثة من الأنبياء طيب إذن كان عدد الأنبياء كثير والكتب كثيرة قالوا أن نزل من السماء إلى الأرض على أنبياء الله مئة وأربعة كتاب ستون كتابا على شيث ثلاثون على إبراهيم عشر صحف على موسى صاروا مئة وأربع كتب هي التوراة الزبور الإنجيل القرآن أربع كتب فيقول الإمام النسك أن جميع هذه المعاني كلها جاءت في القرآن معاني الكتب كلها في القرآن ومعاني القرآن كلها في فاتحة وزاد ومعاني الفاتحة كلها في البسملة لأنها تسمى للقرآن كلها وزاد ابن عباس وجميع هذه المعاني كلها في بائها الباء اللي هي بسم الله الباء قالوا له وما قال لأن معناها بي كان ما كان وبي يكون ما يكون الوجود كله الدنيا كلها في كلمتين بي كان ما كان وبي يكون ما يكون إذا هذا القرآن اللي لا ياتيه الباطل لا من بين ولا من خلفه تجد القرآن اللي موجود عندك هنا في فرنسا هو اللي موجود في أمريكا هو اللي موجود في مصر هو اللي في الجزائر هو اللي في المغرب ولا موجود بلاد الدنيا كلها أي هات لا يمكن هناك كتاب قرآن واحد يزيد فيه ألف ولا باع هو هو تعحد الله بحفظه فهو هو لا يتبدل ولا يتغير إلى أن تقوم الساعة نجد أن هناك كل الكتب هذا الكتاب للقوم الفلاني وهذا الكتاب لفلان وهذا الكتاب باسم فلان وهذا الكتاب باسم فلان هذا الله القران هو بسم الله فقط مش الله القران واحد لذلك هو دستور المسلمين كتاب له هذه الهيمنه كلها وهذا الجبروت كله لهذا الكتاب ونزل في رمضان وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان كل ما نزل من القرآن يدارسه فيه إذا كانت الكتب السابقة نزلت على الأنبياء دفعة واحدة القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة وثلاثة أشهر وأربعة أيام المسافة دي كلها القرآن ينزل لماذا؟ الأحلاث تتغير لذلك نجد الزكاة والصوم فرضوا في السنة الثانية من الهجرة الحد كان آخر فرض وكان في السنة الثالثة من الهجرة سنة الثالثة من الهجرة سبحان الله السنة الثالثة من الهجرة يجي الحج السادسه من الهجره يعني بعد كم من النبوه 19 سنه مش النبي صلى في مكه 13 سنه 13 سنه وست سنوات بعد الهجره يبقى 19 سنه المسلمين صاروا مسلمين 19 سنه ولم يفرض عليهم الحج يعني لم يفرض الا بعد 19 سنه علم الايمان يستقر في الناس الصلاة بعد 15 سنة الصلاة لم تفرد إلا بعد 15 سنة أصل الصوم لم يفرد إلا بعد 15 سنة الصلاة بعد 11 سنة لأنها أبل الهجرة بسنتين بعد 11 سنة الله يبقى كأن الإيمان وأن الإسلام حينما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يدعو الناس له يعلم الله أن هؤلاء القوم كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت وإذا أنزل الله لا تشرب الخمر قالوا لا ندعها أبدا وإذا قال لهم دعوا الزنا قالوا لا ندعوا الزنا أبدا إنما كانت الأمور بالتدريج كانت الأمور تأخذ الهوين واحدة واحدة الله هو الذي خلقهم وهو أعلم بهم لذلك حينما فرضت الصلاة ونزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا موسى قال له لا بني إسرائيل أعطتهم أقل من هذا ولم يفعله اذهب إلى ربك واسأله التقديد ليه كان سيدنا موسى نبي عنده خبرة في الأقوات عنده خبرة في بني إسرائيل اللي كان يقول له ما تعملوا كذا ولم يفعلوه افعلوا ولم يفعلوا وهكذا لذلك أرجع وسأله التفهول السبب إن سيدنا موسى هو النبي الوحيد اللي قال له ادعو إلى ربك وسأله التخفير لماذا؟ لأنه خادر بني إسرائيل وجدت والحمد لله إن أعطانا الخمس وكل واحدة بعشر فكأنها خمسون في الأجر إن شاء الله جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة ويتم التسليم كان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كل عام كل اللي ينزل من القرآن يأتي في رمضان ويراجعه معه إلى أن كان رمضان الآخر اللي هو آخر رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم راجعه معه مرتين فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بدنو أجله هينما راجعه مرتين طيب لماذا أو ماذا فعلنا نحن في هذا الشهر بالنسبة للقرآن هل راجعنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراجعه جبريل وأن الصحابة كانوا يقرؤون القرآن في رمضان حتى قال ابن مسعود وكنا نسمع القرآن من البيوت كدوي النحل كدوي النحل يعني كانوا يمشون في طرقات المدينة كان يسمع القرآن من كل بيت فهل نحن فاعلون القرآن لا بد أن يختم أقل, يعني أقل أو ادنى شيء ان يختم القرآن مرة في رمضان ولو مرة واحدة تختم القرآن في رمضان وإلا سيصير بيتك كالمكان الخارب والمكان الخارب تدخله الشياطين وتدخله الافاعي ويدخله كل شيء ويدخله الفقر. اما القرآن لابد ان يقرأ ولو مرة واحدة طوال الشهر لا بد أن تقرأ القرآن ولو مرة واحدة لأن هذا دستورك هذا قوام حياتك وحياة المسلمين جميعا في الدنيا كلها هو القرآن أنت بدون القرآن لا شيء القرآن هو حياتنا هو دستورنا هو سيكون شفيعا لك يوم القيام القرآن كانوا الناس يحفظونه وكانوا يتكلمون حتى هناك من كان لا يتكلم إلا بالقرآن خشية أن لسان يزل لسانه خشية أن يقول كلاما خطأا فكان لا يتكلم إلا بالقرآن أين نحن من هؤلاء القرآن عليكم بالقرآن لا بد أن نقرأه لا بد أن نعيه سواء فهمنا المعنى او لم نفهم المهم ان تقرأ القرآن وتدارسه خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه البخال واحمد والنساء وابو داود رووا هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا علي يا علي تعلم القرآن وعلمه الناس فإن لك بكل حرف عشر حسنات فإن مت, مت شهيدا يا علي تعلم القرآن وعلمه الناس فإن مت حجت الملائكة إلى قبرك كما يحج الناس إلى بيت الله العتيق هكذا هذا هو القرآن هذا الهيلمان كل للقرآن فأين نحن من أين نحن من هذا القرآن عباد الله هذا كتابكم هذا بستوركم هذا هو العهد الذي آمنتم عليه أنتم آمنتم على هذا العهد وهو القرآن فأين عهد الله بينكم أقول أحذر نفسي وأحذركم من الله حينما ينتهي رمضان ولا نكون قد قرأنا شيئا في القرآن ما زالت أمامكم الفرصة لتقرأوا ولتتذبروا المعاني إن كنتم تعركون وإلا فقرأ القرآن سواء فهمت المعنى أو لم تفهم فقرأ القرآن وإن شاء الله سيكون درسنا في الغد إن شاء الله تكملة لموضوع القرآن لأن فيه الكثير والكثير وهو إذا لم نتكلم عن القرآن فعن أي شيء نتكلم القرآن أولا وثانيا وثالثا عليكم بالقرآن, عليكم بالقرآن عليكم بالقرآن عليكم بالقرآن إن أردتم الدنيا إن أردتم الآخرة إن أردتم الدنيا والآخرة إن أردتم السعادة فكلها عليكم بالقرآن المسلم الذي ليس في قلبه ولا في جوفه شيء من القرآن ليس مسلما ليس مسلما لأنه لم يحفظ العهد الذي بينه وبين ربه هذا هو العهد هذا هو القرآن هذا هو كتاب الله يجب أن نقتدي به أن نجعله أمامنا في كل شيء أن نعلمه نساءنا أن نعلمه أبناءنا أن نعلمه إخواننا. هذا هو القرآن يجب أن نجعله إماما لنا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم ذكرنا منه ما مسينا اللهم علمنا منه ما جهلنا اللهم اجعله نورا لنا في اسماعنا اللهم اجعله نورا لنا في ابصارنا اللهم اجعله نورا لنا في قلوبنا اللهم اجعله نورا لنا في قبورنا اللهم اجعله هاجيا لنا على الصراط يا رب العالمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ورقوعنا وسجودنا وزكواتنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين نرجو من الله أن يجعلكم من أهل القرآن جميعا أيها المؤمنون